وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقه النصر والتمكين الخطبه رقم سبعة كنا ذكرنا أسبابا وشروطا وأهدافا ومراحل فما هي المعوقات ما هي معوقات النصر والتمكين لدين الله تعالى هناك خمس معوقات تدعو إلى الفرق والاختلاف والانحراف ومضادة الحق الحق ومحاربته وبالتالي هي تدعو إلى تأخير النصر والتمكين هذه الأسباب الخمسة منها الابتداع اتنين اتباع الهوى ثلاثة تقديم العقل على النصوص أربعة الجهل خمسة التقليد والتعصق هذه الخمسة تؤخر كثيرا عن تحقيق النصر والتمكين لدين الله الحق أولها الابتداع ما ذكرت السنة في حديث إلا وذكر معها الاجتماع والجماعة فالذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هو الذي قال عليكم بالجماعة فإن الزئب تأكل الشاه القاصية وما ذكرت البدعة في حديث إلا وذكر معها الاختلاف والتفرق والتشدد فاتباع الكتاب والسنة يوحد واتباع البدع والضلالات تفرق وقد زم النبي صلى الله عليه وسلم البدعة حينما علمنا أن نستفتح الخطبه ونقول إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والبدعة في اللغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق وقد تمدح إذا كانت في الدنيا وتزم إذا كانت في الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنيت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. فما كان يوم إذن دين فهو اليوم دين وما لم يكن ما لم يكن يوم إذن دينا فليس اليوم بدين. قالها الإمام مالك ردا على من قال أن هناك بذعة حسنة في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على من جاء به والبدعة في الشرع طريقة في الدين مخترعة احترازا من طريقة في الدنيا تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقد وضع العلماء لها ضوابط يقولون كل فعل تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي مع وجود الداعي وعدم وجود الناقض فهو بدعه ايه مع وجود الداعي كان هناك داعي لجمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يمنع من إتمام ذلك وفعله أن القرآن ما زال ينزل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعه أبو بكر ثم عثمان وقد أمر الله تعالى بال بالوحدة والاتفاق فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أنلفت بين قلوبهم ولكن الله أنف بينهم إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فاتباع السنة يوحد واتباع البدع يفرق ثانيا اتباع الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوا قد يصل اتباع الهوى أن يكون إله مع الله والهوى هو اتباع النفس للشهوات في معارضة الشرع والدين ومن أعظم الأشياء التي تفرق اتباع الهوى لأن لكل واحد له هوى فممكن تفترق الأمة بعدد أفرادها ممكن تفترق الأمة بعدد أفرادها إذا اتبعوا الهوى فلكل واحد هوى ومن أسباب التمكين لدين الله تعالى. قول الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله فجهل في مواجهة الحق الهوى يا إما حق يا إما هوى تقديم العقل على النصوص يقول الإمام الشاطبي رحمه الله إن الله تعالى جعل للعقول لإدراكها حداً تنتهي إليه جعل لإدراك العقول حد تنتهي إليه كما أن إدراك السمع له حد ينتهي إليه والبصر له حد ينتهي إليه كذلك العقول متى تنجح العقول؟ حينما تستخدم في عمارة الكون حينما تستخدم في فهم الكتاب والسنة لكنها لا تتقدم على الكتاب والسنة ولا تستقل بالتشريع وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لم يقل عقولا فالنصوص الشرعية حكم على كل العقول وليست الحق وليست العقول حكم على نصوص الكتاب والسنة يقول الإمام الرازي لقد خدت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم ترو لي غليلا ولم تشفي لي عليلا ورأيت خير طريقة في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد. وخير طريقة في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن خاض تجربتي عرف كمعرفتي والإمام الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره رجوعا إلى النصوص وترك الفلسفة والمنطق وقد خاض في علم الكلام زمنا طويلا لماذا لم يستقل العقل بالتشريع لأنه ينبغي في المشرع شروط أن يعرف الخير إجمالا وتفصيلا وأن يعرف الشر إجمالا وتفصيلا وأن يعرف العقل حقيقة الإنسان وأن لا يكون له هوى ولا مصلح هذه شروط أربعة لم يدعي عقل الإنسان أنه يعرف الخير إجمالا وتفصيلا أو الشر إجمالا وتفصيلا ولم يدعي أحد من العقول البشرية أنه يعرف حقيقة الإنسان أليكسي سكرل كتب كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول جمع فيه كل علماء الاجتماع والإنسان والأدب والمنطق وال وكل العلوم ثم يقول وما زالت هناك علامات استفهام لم أجد لها جوابا فما زال الإنسان مجهولا حقيقته مجهولة عند العقل البشري. من الذي يعلمه؟ الذي خلقه بسبب ماذا؟ بيسأل أسئلة لم يجد عليها جوابا قال بسبب النفخ العلوية في الإنسان بسبب إيه؟ النفخ العلوية في الإنسان ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي فلا يعرف حقيقة الإنسان إلا الذي خلق الإنسان فلا يشرع للإنسان إلا من خلق الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأن لا يكون له هوى ولا مصلح في تشريعه الإنسان حينما يشرع، لو كان غني، لو كان غنيا يشرع رأس ماله، لو كان فقيرا يشرع شيوعية واشترائية، والله تعالى هو رب الأغنياء ورب الفقراء، يشرع لمصلحة الجميع وليس له مصلحة، سبحانه وتعالى، فلا يتقدم العقل على النصوص، فإذا ما فعله فهذا يؤخر النصر والتمكين التقليد والتعصب التقليد هو اتباع قول ليس عليه دليل والتعصب اتباع رأي شخص ويجعل منه حجة عليهم على الناس ويتعصب لهذا الشخص ورأيه وكلاهما ضار لأنه يجمعهما عدم اتباع الحق وعدم اتباع الدليل والدليل هو الدين والنص هو الدين ومخلفته ليست بدين العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصدق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه التقليد المزموم وصفه الله تعالى بقوله وإذا قيل لهم اتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إن التقليد في الحق لا يسمى تقليد وليس بمزموم إنما يسمى اتباع والذين آمنوا واتبعتهم زريتهم بإيمان ألحقنا بهم زريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء اتباع في الحق ليس بتقليد إنما التقليد اتباع على الباطل واتباع على مخالفة الدليل واتباع على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الخلاف السائغ والغير سائغ الغير سائغ اللي فيه معارضة لنص أو إجمع سواء كان في المسائل العملية أو الاعتقادية والسائغ ما كان فيه اختلاف بسبب الاجتهاد والقياس، فهذا ماذا بقي من الخمسة؟ الجهل، الجهل، الجهل سبب في ارتكاب الكفر والفسوق والعصيان وارتكاب كل المحرمات. وفي الجهل قبل الموت موت لصاحبه أو موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور الجاهل ميت القلب مظلم القلب أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإزم والباغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه المحرمات ذكرها الله سبحانه وتعالى ورتبها ترتيبا تصاعديا أعلاها القول على الله بغير علم حتى يقول ابن القيم أن من سمرات القول على الله بغير علم نتاجه الكفر والشرب يجمع هما القول على الله بغير علم الشرك والكفر من سمرات القول على الله من غير علم او المرتب الفواحش الاسم البغي الشرك القول على الله بغير علم ولا تقول لما تصف ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وروى المخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقال إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وعلاج الجهل العلم إن الصبر على مرارة العلم أفضل, على أفضل من زل الجهل والله سبحانه وتعالى مدح العلم في كتابه وأثنى على أهله فقال قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس في تفسير الآية يرفع الله الذين أُوتوا العلم فوق الذين آمنوا درجات، وقل رب زدني علما لم يأمر الله تعالى نبيه بطلب شيء في الاستزادة إلا الاستزادة، إلا الاستزادة في العلم ومن العلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة.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 لآدم لفضل علمه على الملائكة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها طلبا رضا لطالب العلم ما معنى تضع أجنحتها قيل معناها تتواضع الملائكة لطالب العلم كما تواضعت الملائكة بالسجود لآدم والبعض قال تضع أجنحتها أنها تمتنع من الطيران تضع أجنحتها فلا تطير وتجلس فتسمع العلم فمعنى تضع أجنحتها أنها لا تطير ولكن تجلس لتسمع العلم والآيات في ذلك كثيرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وكفضل القمر على سائر الكواكب وإن كل من في السماوات والأرض حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير وقال من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله له طريقا إلى الجنة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد يا كميل بن زياد العلم أفضل من المال العلم حاكم والمال محكوم عليه العلم يحرسك وأنت تحرس المال ما معنى يحرسك يحرسك من الشهوات والشبهات المال ينقص بالنفقة والعلم يزكو بالإنفاق يا كميل الناس سلاسة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وباقي الناس همج رعاء يميلون مع كل ريح فشبه عقولهم بالغصن الضعيف في الشجرة وشبه الريح بالشبهات والشهوات فالعقول الضعيفة تميلها الشهوات والشبهات كما تميل الريح غصن الشجرة الضعيف يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولن يركنوا إلى ركن وسيق فالناس سلاسة كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك إذا دعى بعضهم إلى 25 يناير لطلب الحرية قالوا مؤيدين وإذا دعوا إلى 30 يونيو لتأييد الدكتاتورية الغاشمة ألوح لموافقين يا جماعة دور تناقض أنت تناقضتم ما بين الحالين هذا حال الطرف الثالث هذا حال الصنف الثالث تقول تقوله اشتراكية أقولك موافق طب رأسي ماليكة من موافق إلى أي شيء تدعو أنه لا يميز مصلحة البلاد في الحرية أقولك موافق يتصلحين مصلحة البلاد في الرأي الواحد والدكتطريه ده اللي هينجو من البلد وإلك موافق هنا موافق وهنا موافق مشكلتنا في الصم في الثالث مشكلة البلاد في الصم الثالث الناس سلاسة عالم الرباني ومتعلم على سبيل النجاح وباقي الناس هم جرعة اتبع كل ناق كل اللي يدعوهم إلى أي شيء يستجيبون كأنهم لا عقل لهم ومن الخطر الكبير من الخطر الكبير أن يتصدر العمل الإسلامي من لا علم له بالكتاب الصنع لابد لكل من يتصدر للعمل الإسلامي أن يكون عنده علم بالكتاب والصنع إن لم يكن عالما فيفتي نفسه يكن طالب علم يسأل فيعمل بالعلم بلغني أن أحد القادة قادة العمل أضرب عن الطعام عشرين يوما إن لم يكن علمك إن لم يكن عندك علم بالمسألة فسح أهل العلم انظر جمهورهم ماذا قال جمهور أهل العلم سواء كانت اللجنة اللجنة الدائمة أو لجنة الفتوى بالأزهرة أو أي لجأة هؤلاء جميعا قالوا يحرم الإضراب عن الطعام ما هذا رأي واحد أو اثنين؟ قالوا يحرم الاضراب عن الطعام لأنه سيؤدي إلى الإضرار بالنفس فلا تعين الخصم عليك ولا تعن على نفسك واصبر على البلاء حتى يكشفه الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وفي الحديث من تردى من جبل فهو في نار جهنم ما من جبل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال في الصيام في رمضان فقالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم فمنعهم من الوصال في الصيام بدون صحور وإفطار لأن هذا يضر بصحتهم ويضر بأبدانهم وما جاء الدين من أجل ضرر تطلبه لنفسك اختياري إلا الذي وقع عليك قدرا فتصبر عليه والبعض كان الدكتور القرضاوي قال يجوز بشروط ايه الشروط عدم الاذراق بالنفس لا يصل لمرحلة الاذراق بالايه بالنفس طيب ما المبررات قال لك عشان يحرج الخصم ما بينحرقش عشان يستعطفه افرض ما عندوش عاطفة علشان يسترحمه قد لا يكون رحيما قد يكون من عينة محمد ابن عبد الملك الزيات. قال الإمام الزهبي هذا الرجل كان يفتن الناس ويسجنهم ويعذبهم في أيام الخليفة المعتصم والمأمون أيام فتنة خلق القرآن كل اللي خلفه في الرأي يخده يسجنه ويعذبه وكان يقول هذا الرجل محمد ابن عبد الملك الزيات أنا لا أرحم أحد فإن الرحمة خور في الطبيعة أو خبر خور في الطبع فبيعتبر يعني إن صفة الرحمة دي لا يجوز للإنسان أن يتخلق بها مع إن ربنا قال أشد على الكفار حما بينهم لكن هو يرى نظرية هو إنه لا رحمة فكان يقول وأنا لا أرحم أحداً لي محمد عبد الملك قال لأن الرحمة خور في الطبع تغيرت الأيام ودالت الدولة للإمام أحمد وأهل السنة على أهل البدعة الذين قالوا بخلق القرآن في أيام المتوكل المتوكل بالله العباسي ظهرت اندحرت الفتنة وظهر أهل السنة هذا الرجل أدخلوه في نفس المحبس الذي كان يعذب فيه خصومهم وأثناء التعذيب يقول ارحموني يقولوله الرحمة خور في الطبع من لا يرحم لا يرحم الذين قالوا بحرمة الإضراب عن الطعام كليا والذين قالوا يجوز بشروط لإحراق الخصم أو بغيظه أنا لا أرى غيضا عند الخصم إنما الغيظ على من يحب هذا الشخص ويشفق عليه ده هو لم يغز خصومه بل غز أحبابه والمشفقين عليه كلا الفريقين قال هذا المضرب عن الطعام لو مات مات منتحرا اللي أيد الإضراب واللي عرض الطعام واللي واللي حرم كلاهما انتهوا إله أنه إذا مات مات منتحر ويحق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عاجلني عبدي بنفسه فقد حرمته عليه الجنة الإمام الحسن البصري يقول العامل على غير علم كالسالك على غير طريق فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم وقال الإمام ابن القيم العلم هو الحاكم على الممالك والسياسات والأقلام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 سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبا بكر العربي وكثير من الشعوب والبلدان انصهرت في بوطقة العقيدة فأصبح الكل إخوة في الله إنما المؤمنون إخوة ولا تفاضل إلا بالتقوى وحدة التحاكم إلى كتاب السنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا شأن للمسلمين ولا عز لهم ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بالتحاكم إلى الكتاب والسنة ثالثا صدق الانتماء إلى هذا الدين إن المؤمن الصادق هو الذي يعتز بنسبته إلى الإسلام لا يقول أنا علماني ولا ليبرالي ولا اشتراكي ولا رأس مالي ولا هذه المسميات جميعا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ماذا وقال إنني من المسلمين يعتز بهذه النسبة لا يقول علماني ولا مسون ولا روتاري ولا ولا أي نسبة أخرى تشتت وتفرق صدق الانتماء إلى الإسلام رابعا طلب الحق والسعي وراء هذا الحق لأن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال خامسها وآخرها الوحدة بين أفراد المسلمين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم السعي إلى إيجاد وتحقيق الأخوة بين المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى أناسا من قريش في الغنائم أموالا كثيرة لم يعطي مسلها للأنصار، والأنصار هم كتيبة الإسلام المدافعون عنه، فقال بعضهم يعطي قومهم ويمنعنا، وما زالت سيوفنا تقترب من دمائهم، فبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغته هذه الكلمات، فجمعهم أقولتم كذا، قلتم كذا، قالوا نعم. نعم قلنا هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكون ضلالا فهداكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن ألم تكون متفرقين فجمعكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن ألم تكون عالة فأغناكم الله بي فانظر إلى ترتيب هذه النعم هداكم جمعكم أغناكم ترتيب مقصود ومراد أعلاها هداكم الله بي ثانيها جمعكم بي ثالثها أغناكم بي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشات والبعير إلى دورهم؟ وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دوركم فوالله ما ترجعون به خير مما يرجعونهم به كل واحد هيرجع معه جمل وشاه أو جمال وشاه وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس دسار والأنصار شعار الملابس الخارجية والشعار الملابس الداخلية اللي اللزق على الجسم فشبه الأنصار بالمنبس الداخلي يعني أنتم أقربوا إلى بدني من غيركم الناس دي صار والأنصار شعار يرحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى بكوا وابتلت لحاهم من دموعهم من شدة هذه الموعزة على تلك النفوس الطيبة نسيوا البعير ونسيوا الشاه ونسيوا الدنيا بمثل هذه الموعزة اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ورزقنا جيكنابا ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أوطاننا اللهم اصطر عوراتنا اللهم واحس سفوفنا اللهم ادرك بالفتنة عنا اللهم اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ابدلنا من بعد الخوف امنا ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم ابدلنا من بعد الخوف امنا ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لاعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدواتك من عاداك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.